لما فرغ المصنف من الكلام على الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وذكر المباحث المتعدده المتعلقة بهم رضي الله تعالى عنهم عقب ذكرهم عقب ذلك بذكر التابعين الذين لقوا الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم والبحث في التابعين يجتمل على عدة أمور منها أولا التعريف من هو التابعي والتابعي هو الذي لقي هو التابعون هم الذين لقوا الصحابة يعني سواء طالت الصحبة وطال اللقاء أو قصر المهم أن يكون التابعي لقي الصحابي يعني الذين راوا الرسول صلى الله عليه وسلم راهم التابعون الصحابه هم الذين راوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولقوه والتابعون هم الذين لقوا الصحابه لقوا الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ومن المعلوم انه انه ورد ما يدل على فضل التابعين واتباعهم اتباع التابعين في حديث قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكذلك الحديث الذي فيه ياتي في على الناس زمان فيغزو في امن من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح له ثم ياتي على الناس زمان فيغزو في آم من الناس فيقال هل فيكم من صاحب اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام فيقول نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس في زمان فيغزو في من الناس يقول هل فيكم من صاحب من صاحب اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام فيفتحوا لهم اي ان الصحابه والتابعون واتباع التابعين الصحابه والتابعون واتباع التابعين فالذين صاحبوا اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام هم التابعون الذين لقوا الصحابة وصحبوهم سواء حصل الرواية او ما حصل الرواية لأنه ليس من شرط التابع ان يكون روا عن الصحابي وانما ان يكون لقي الصحابي ان يكون لقي الصحابي الذي لقي الرسول صلى الله عليه وسلم وفائدة و... ثم مما يتعلق من راحث التابعين فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث ومعرفة التابعين وكذلك معرفة الباب الذي قبله هو الصحابة والتمييز بين المتصل والمرسل لأنه بمعرفة الصحابة والتابعين إذا عرف أن فلان صحابي وانتهى الاسناد إليه وقد أضاف ذلك الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون متصل سواء كان متصلا تصريحا بأن يكون سمع الرسول عليه الصلاة والسلام أو متصلا حكما بأن يكون مراسيل الصحابة ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة في حكم المتصل لأن غالب روايتهم إما أخذهم عن رسول صلى الله عليه وسلم عن أمور مضت وأنه أخبرهم بذلك أو حدثهم عن أمر مضى أو أنهم أخذوا ذلك عن الصحابة أو أنهم أخذوا ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وكذلك معرفة المرسل لأنه إذا عرف أن فلان تابعي وقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني معناه في انقطاع لأن التابعي أضافه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهناك واشطة وهذه الواشطة يحتمل أن تكون صحابي ويحتمل أن تكون تابع والتابع يحتمل أن يكون ضعيف وأن يكون ثقة وإذا كان ضعيف أكثر ذلك على الرواية وإذا كان ثقة فإن أن يكون متصلا ومستقيما وأما إذا كان متصلا والراوي ضعيف الذي هو التابعي فإنه لا عبرة يعني بهذا الحديث, الحديث الذي جاء عن طريق ضعيف وهو الضعيف الذي اشتد ضعفه بحيث لا تقبل روايته ولا يصح للاعتباد اذا من فائدة معرفة الصحابة والتابعين معرفة المتصل والمرسل فما كان انتهاؤه إلى صحابه والصحابي قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام كذا يكون متصلا واذا كان من الى تابعي والتابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فإنه يكون منقطعا وهذا على أن المراد بالمرسل المرسل المعروف في عرف المحدثين المشهور وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بخلاف المرسل عند الفقهاء وكذلك أيضا هو مشهور استعماله عند المحدثين وهو رواية الراوي عن من لم يلقه وقال أرسل عن فلان أرسل عن فلان وهو لم يلق فلان فإن هذا مرسل بالمعنى الأعم والمرسل بما هو مشهور عند المحدثين أنه ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والتعريفه بأن المرسل هو ما سقط منه الصحابي هذا غير مستقيم لأن سقوط الصحابي لا يؤثر لو عرف أنه ما سقط الا صحابي لو عرف أنه ما سقط إلا صحابي ما في وانما وإنما الإشكال ان يكون السقط غير الصحابي ولكن تعريفه المستقيم أن يقال هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا إذن هذه فائدة معرفة المرسل والمتصل معرفة الصحابة والتابعين والتمييز الصحابة من التابعين، وأنه ترتب على ذلك معرفة المتصل المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والمرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه منقطع لأنه مرسل حيث أن التابعي أسقط الواسطة الذي يحتمل أن تكون صحابي فقط ويحتمل أن تكون صحابي تابعيا يحتمل أن تكون صحابيا وأن تكون تابعيا والتابع يحتمل يكون ضعيف سيقعه وإن يكون ضعيف ثم بعد ذلك طبقات التابعين التابعون منهم من قال لأنهم ثلاث طبقات ومنهم من قال أربع ومنهم من قال خمسة عشر والذي قال إنهم ثلاث أراد بذلك كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين كبار التابعين وأوساط التابعين وصغار التابعين و يأتي كثيرا فلان من أوساط التابعين فلان من صغار التابعين وهكذا وأول حديث في صحيح البخاري اسناده وحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فيه ثلاثه من التابعين واحد من الكبار وواحد من المتوسطين وواحد من الصغار واحد من الصغار فهو من روايه يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والذين دون عمر ثلاثه كلهم من التابعين علي بن وقاص من كبار التابعين ومحمد ابراهيم التيني من اوساط التابعين ويحيى بن سعيد الانصاري من صغار التابعين ومنهم من قال اكثر من ذلك واوصلهم بعض العلماء الى 5 10 طبقات والمراد بذلك تلك الطبقات التابعون الذين هم متفقون في السن وأدركوا جماعة من الصحابة أدركوا جماعة من الصحابة يعني أدركوا مثلا العشرة مبشرين من, من الجنة آآ يعني آآ مثلاً أدركوا أبو بكر وعمر وعثمان، يعني الذين بعدهم ثم الذين يلونهم وهكذا حتى يأتي آخرهم من لقي صغار التعب من لقي صغار الصحابة الذين ماتوا بعد المئة والذين ماتوا عند المئة آآ آآ المتقدمون الذين أدركوا العشرة ومن المعلوم ان أبو بكر رضي الله عنه توفي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بسنتين بسنتين وأشهر وأنا المالك بن مالك وغيرهم صغار الصحابة ماتوا عند المئة منهم من كان قبلها ومنهم من كان فوقها فهذه المسافة الطويلة هي التي جعل التقسيم للطبقات يعني عليها أن من لقي مثل فلان وفلان تكون طبقة فلانية ومن لقي مثل فلان وفلان من الطبقه الفلانية والذي ذكر أنهم خمسة عشر الحاكم لكنه ما عدى قالوا أنه ما عدى هذه الطبقات وإنما ذكر بعضها وإنما ذكر بعضها لكن هذا كما ذكرت مبني على اللقي لجماعات منهم في هذه السنوات التي هي في حدود 100 سنة التي هي حدود 100 سنة تقريبا توزيع هذه عشر على هذه السنين باعتبار الذين لقوا أولهم ثم من كان بعد ذلك ثم من مات بعد ذلك وهكذا حتى صار آخرهم من لقي صغار التابعين الذين هم انس بن مالك وغيره ممن يعتبرون أواخر الصحابه موتا والذين سبق من مر بنا جمله منهم في البلدان يعني في البلدان المختلفة عبد الطفيل وأنس وابن أبي, وابن أبي أوفا والسائب بن يزيد وابن جزء والصديق بن عجيان الباهلي بالنسبة للاقطار المختلفة أو بالنسبة للبلدان المختلفة وقد عرفنا في ممضى أن فائدة معرفة آخرهم موتا من فوائد ذلك معرفة التابعين وصغار التابعين وأن الذين أدركوهم يعتبرون من صغار التابعين قالوا أول هذه الطباق لقى العشرة وهم العشرة هم بشرين بالجنة العشرة هم بشرين بالجنة وقالوا وليس هناك أحد لقي العشرة وروى عنهم إلا قيس بن أبي حازم شخص واحد شخص من كبار التابعين هو قيس بن أبي حازم وهو الذي لقي العشرهم بشرين بالجنة وروى عنهم ومن العلماء من قال إنه لم يروي عن عبد الرحمن بن عوف إنه روى عن تسعة ولكنه ما روى عن عبد الرحمن بن عوف وروا عن التسعة الباقين ومنهم من قال إنه روا عن العشرة وفيهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن صحابة أجمعين ولهذا قال ما له نظير يعني ليس له مثيل في الرواية عن العشرة المسترين بالجنة ثم يعني بعض العلماء هو الحاكم عد اناس كثيرين لقوا العشرة وروا عنهم لكن انكر هذا على الحافم وأنه لم يتيسر أو لم يتفق لأحد من التابعين أن ظفر بما ظفر به قيس بن أبي حازم وهو الأخذ العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهؤلاء الذين الذين لقوا أو هذا الرجل الذي نقي العشر بشرين من الجنة هو أول أو هذه الطبقة هي أول طبقاتهم وفيها هذا الشخص الواحد وفيها هذا الشخص الواحد وفي معنى يعني هذه الطبقة وإن كانه يختص بها لكنه مثل قيس بن أبي حازم في التقدم وأنه أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام والذين يقال لهم المخضرمون وهم كبار التابعين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يتشرفوا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وهم كثيرون قيل لهم المخضرمون لأنهم كانوا بين طبقتين أو بين يعني عصرين زمن الجاهلية هو زمن الإسلام ولكنهم لم يلقوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لاقل عشرة ومش بعده؟ <تصفيق> لا جبله لاقل عشرة بعد لاقل عشرة أيهو بعده؟ أيهو نعم ثم ال... كما ذكرت عيسى بن يبي حازم اختلف بهذا والمخضرمون يلونه لانهم يعني ادركوا الجهل والاسلام ولكنهم ما حصل لهم الذي حصل لقيس بن أبي حاجم ما حصل لهم الذي حصل لقيس ابن ابي حاجم ثم يليهم الذين ولدوا في حياته عليه الصلاه والسلام ولكنهم ما عدوا في الروات لانهم لم يكونوا اهلا للروايه لصغرهم وكونهم ادركوا آخر حياته عليه الصلاه والسلام وأحضروا إليه ورأوه ولم يروه أولئك يعني يكونوا معدودين في الصحابة الذين رأوه ولدوا في حياته وفي حياه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يروه فهم يلون هذه الطبقة وأما الذين رأوه فهم من حيث من حيث الزمن ومعدودون في الصحابة ولكن من حيث الرواية معدودون في صغار التابعين في كبار التابعين أي الذين لهم رؤية وليس لهم رواية لهم رؤية وليس لهم رواية معدودون من حيث الصحابة من حيث اللقي صحابه ومعدودين من حيث الرواية تابعين أنهم من كبار التابعين الذين ولدوا في حياته ولا الذين ولدوا في حياته ورأوه أو رآهم هؤلاء معدودون في الصحابة ومعدودون في كبار التابعين من حيث الرواية وأما الذين ولدوا في حياته ولم يروه فهؤلاء من كبار يعني, يعني يلون تلك الطبقة التي من طبقه كبار التابعين وهم قيس بن أبي حازم والمخضرمين الذين لم يحصل لهم روايه على العشرة يليهم هؤلاء وآخر الطبقات هم الذين لقوا صغار الصحابة وآخر الصحابة موته مثل انس بن مالك آخر من مات بالبصرة وابن أبي أوفى آخر من مات بالكوفة والسائب بن يزيد من آخر من مات في المدينة وصدي بن عجلان الباهلي ابو مامه آخر من مات بالشام وقس على ذلك الذين ماتوا الذين هم الصحابه موتا في البلدان المختلفة مثل عبد الله بن الحارث بن جز في مصر وغيرهم ممن عد أنه من آخر الصحابة موتا في البلدان المختلفة ومن المباحث المتعلقة بالتابعين من المباحث المتعلقة بالتابعين ذكر ذكر الفضل أو افضلهم وخيرهم فخير التابعين على الاطلاق أويس القرني أويس بن عامر القرني والدليل على هذا قول الرسول على إن خير التابعين رجل يقال له ويس إن خير التابعين حديث صحيح مزلل إن خير التابعين رجل يقال له ويس ذكر شيئا من صفاته وقال لاصحابه الذين كانوا يحدثهم عنه من لقيه فليطلب منه ان يستغفر له وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يسال عنه امداد اهل اليمن الذين ياتون من اليمن ليذهبوا لامداد الجيوش التي ذهبت لغزو فارس والروم فكان يسأل الأمداد التي تأتي من اليمن إلى متجهة إلى الشام والعراق مارين بالمدينة فعند مرورهم بالمدينة يسألهم عن ويس حتى لاقيه في جمله هؤلاء الذين مرون المدينة فوجد الصفات فيه متوفرة وسأله عن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد ما قاله الرسول على على صلّى الله موجودا في قويس هذا، فقال استغفر لي، فكان جواب قويس قال أنتم أصحاب الرسول على على والسلام الله عليه وسلم، وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار، أنتم أصحاب الرسول، أنتم أول من يطلب منكم الاستغفار، يعني أنتم الذين ضفرتم، إذا شرفتم أصحاب الرسول، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار، وهذا توابع من هذين عمر رضي الله عنه هو من الجنه وقد أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنة ولكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام طلل من ويس وأوس أيضا حصل منه التوابع حيث قال أنتم أصحاب الرسول عليه الصسلمة وقد وأنتم الذين يطلب منكم من الاستغفار إذن هذا النص صريح وواضح في أن خير التابعين اويس ابن عامر القرني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن خير التابعين رجل وقال هو من العلماء من قال إن, إن يعني خير التابعين وأفضلهم سعيد للمسيئ لكن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضح في هذا في خيريته وأفضليته لكن من قال من العلماء بأن خير التابعين أو أفضل التابعين سعيد المسيد يريد بذلك آآ آآ آآ آآ معرفته بالحديث والفقه وكونه متمكنا في العلوم الشرعية، فهذا هو مراده، وأما الخيرية المطلقة فحديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضح فيها حيث قال إن خير التابعين رجل يقال له ويس وذكر جملة منصفاته والحديث في صحيح مسلم والحديث في ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم, ثم الكلام على الفقهاء السبعة في المدينة هذه المدينة المباركة اشتهر في عصر التابعين سبعة عرفوا بالفقهاء السبعة فصار هذا اللقب لقب لهم عندما تاتي مساله اتفق رايهم فيها يقولون فيها قال بها الفقهاء السبعه بدل ما يسردون اسماءهم يقولون قال بها الفقهاء السبعه قال به, به الائمه الاربعه والفقهاء السبعه هكذا تاتي بعض المسائل التي اطبق عليها العلماء فيعدون الائمه الاربعه والفقهاء السبعه فالفقهاء السبع هم في عصر التابعين وفي زمن المتقارب وكانوا في هذه المدينة وستة منهم متفق على عدهم الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاث اقوال فالستة المتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن زبيل بن العوام وسعيد بن مسيد وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هؤلاء هؤلاء ستة متفق على عدهم بالمقاهي السبعه السبعة أما السابع في ثلاثة اقوال منهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومنهم من قال أبو سلم بن عبد الرحمن بن عوف ومنهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام السابع فيه ذات أقوال قيل فيه سالم وقيل أبو بكر من عبد الرحمن ومن حارث بن يشام وقيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن من عوف هؤلاء الفقهاء السبعة هؤلاء, هؤلاء الفقهاء اشتهروا بلقب السبعة وهم من اهل العلم والفقه محدثون فقهاء وثقات اثبات وحديثهم عند اصحاب كتب الستة حديث هؤلاء الفقهاء السبعة عند أصحاب الكتب الستة وكان العمل يعني على فتواهم وعلى علمهم والناس يرجعون إليهم ويعتبرون مولدا يرد يرده المستفتون يصدرون عن ما يفتون به ثم بعد ذلك ثم خير التابعيات قيل خيرهن هن بن سيرين وأم الدردة الصغراء وأم الدردة الصغراء لأن المدردة الكبرى صحابية فقيل إن خير التابعيات هن هاتان المرأتان حفظة بن سيرين وأم الدردة نعم والمخضرمون ذكرت أن أنهم من كبار التابعين وانهم أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثل أبو وائل شقيقة بن سلمة ومثل يزيد بن قيس آآ آآ آآ الأسود بن يزيد هو خال الذي هو خال إبراهيم النقائي وكذلك سويد بن غفله وجماعه عدد ابلغهم ذكر مسلم انهم 20 وزاد غيره يعني عن هذا العدد وهم الذين ادركوا الجاهليه وادركوا الاسلام ولم يوقعوا النبي عليه الصلاه والسلام فقيل لهم مخضرمون لانهم مترددون بين, بين عصرين وبين زمانين فعصر الجاهلية وعصر الإسلام ولم يكونوا لقوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم يليهم الذين ولدوا في حياته ولم يروه فهم فروايتهم إنما هي عن الصحابة روايتهم عن الصحابة وليس لهم رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم ما رأوه وما تمكنوا أيضا من رؤيته أما الذين راوهم فهم معدودون في الصحابه لكن من حيث الرواية وهم ليسوا أهل للتحمل فهؤلاء آآ آآ يعتبرون من صغار يعتبرون من كبار التابعين وليسوا من حيث الرواية من كبار التابعين ومن حيث اللقي يعتبرون من الصحابة وبعده ثم, ثم هناك الذين ألفوا في الرجال عد في الصحابة عد في الصحابة بعض التابعين ومنهم من عد جعل من الصحابة يعني عدهم من التابعين يعني التابعين عدهم من الصحابة أو الصحابة عدهم من التابعين وكذلك الأتباع منهم من عد بعضهم في أتباع التابعين وذلك بالنسبة للرواية يعني يكون يعني روايته يعني يكون روايته عن التابعين أو روايته غالبها عن التابعين فيعد يعني الصحابي أنه تابع وقد يكون ذكره غلطا ووهم وهذا موجود في كتب التراجم عندما ياتي الإنسان في التقريب يقول هو من كبار التابعين وأخطأ, وأخطأ من عده في الصحابة أو عده في الصحابة في خطأ وهو من كبار التابعين وهو من كبار التابعين وليس من الصحابة وفيهم من عد من الصحابة من كان من التابعين عكس هذا و وفيهم من عد في أتباع التابعين من كان من التابعين من عد في أتباع التابعين من كان من التابعين أيوة ثم ذكر من أول من مات من التابعين وآخر من مات من التابعين فأول من مات معمر هو معمر بن زيد قيل أنه مات سنة ثلاثين وآخرهم خلف ابن خليفة قيل أنه مات سنة مئة وثمانين مات سنة وثمانين ومعلوم أن أن التابع هو الذي لقل الصحابة وآخر الصحابة موتا على الإطلاق من قيل إنه توفي سنة مئة وعلى هذا يكون عاش بعد موتي آخر الصحابة على الإطلاق الذي هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة وهو آخر الصحابة على الإطلاق وقيل إن وفاته سنة مئة وقيل قبل ذلك يعني معناه يكون عاش بعده سبعين سنة ما عاش بعده سبعين سنة فهو آخر من مات من التابعين وذلك في سنة مئة وثمانين للهجرة